أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا بین المسجد إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وأتينا موسى الكتاب وجعلناه alā allā tattaḫū min duni wakīla lillī yetmanḥa malla māʿnu innahu kān ʿabdān shakūra waqḍaynā ilā bāni isrāil fī al فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لنا أولي بأس شديد. بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَاءٌ لِبَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَثْعُولًا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 فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوا وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علىو تبيرا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 وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ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 لتبتروا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في علقه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 Fafasقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم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 وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخلولا وقَبَّلَ رَبُّك أَلَّا تَعْبُدُ إِلا إياه وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا İmma yebel gönünde kalkıma, ökilemme, falat qullemme, فَلَا qullemme, falat qullemme, falat qullemme, falat qullemme, falat qullemme,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 وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ بَفِغَاء رَحْمَةً مِن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَهُمْ فَقُل لَهُمْ قَوْلًا مِيسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا إنِ رَبكَ يَبَسُ قُ لِزقَمَ يشاء وَيَقَدِرُ إنِهُ كَ بعبابِ خَبًا بَصير وَلَا تقتُلُ أَولادَكُم خَشَةَ إلا ق نحنُونَ رزُقُهُم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 انَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ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 قل ادعوا الذين دعمتم من دونه فلا يملكون كشف الظر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون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 كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون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 119. إِلَّا إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا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 ان جزاؤكم جزاء موفورا واستذذ من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ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 أفأمنتم أي يحصى بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ام امنتم ان يعيدكم فيه تاره اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرّعنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضّلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل اناس بايمانهم فمن اوتي كتابه بيمينه فاولئك يقراون كتابهم ولا يظلمون فتلا ومن كان في هذه اعما فهو في الاخره اعما واضل سبيلا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 اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَذُّوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْرِجُونَكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلًا 119. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا 110. أقم الصلاة لبلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أين بعثك ربك مقاما محمودا وقرب ربي أدخلني مدخل صدق و أخرجني مخرج صدق وجعل, لي وجعل لي من لدن سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان ذهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا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 قل الروح من أمر ربي وَمَا أوتِتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهب نبي اللّي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكلا من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لإن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وَلَقدَدَ صَرُ أَفْنَالِ النَّاسِ هذا القرآن مِنْ كلُلِّ مَتَل فَأَذَ أَكْثَر النَّاسِ إَِّ كُفُورَ وَقول النُّؤ مِنَ لَك تَفْجُرَ لَناَا مِنَ الأرضًَا بُووع أَوْ تَكُونَ لََ من Nekilin wa'inibin fetufajir Al-Anhari khilalها Tafjira A'u tusقط Al-Semaya Kama zعمt Al-Anhari Kisafan A'u tutsi Bilhah Al-Malaiq Al-Malaiq أو تخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر وسولا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى الله بشر الرسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنا نزلنا عليهم نزلنا عليهم من السماء ملكا ورسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا وَمَن يَهْدِ اللَّه فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَن يُطْلِفَ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أُولِيَاءَ مِن دُونِهِ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم مؤاهم جهنم كل ما خبت زدناهم سعيرا ذلك جذأهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أذا كنا عظام ورفات أينما لم بعثون خلقا أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم وجعل لهم أجل لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا ل أمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.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 فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعد البني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا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 اولا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبل اذا يتلى عليهم يخرون يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا